تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان واذا حسيت بالغربة سلرت بضلوعي تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاع انسان سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي يا عالسكن وسط صدري وبدد وحشه الوجدان واذا حسيت بالغروبه تسلى رد بضروعي يا عالسكن بصدر ما تمتع في دفاه انسان سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي هلا بك وسط صدري وانتبه للقلب والشريان ماهو خوف عليه لا غراكم فيه مزروعي يا ورد طيفي يا جوري ما يزرعه لبنان يا هتنا الربيع المختلف بالكم والنوع لفطفك ولج منزلك يا الغالي تحنا عسى طفك بشوفك يا شفات الروح متبوعي انسك الوسط صدري وبدد وحشه الوجدان وإذا حسيت بالغربه سلرت ردت تعال اسكن صدر ما تم في دفاه انسان سوى اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروعي على وزن اليتيم اللي كتبته ما معاه خوان نويت اكتب مشاعر خاطر بالحيل مليوعي علشان الوحيد اللي ذنوب ما لها غفران ذكرت ما نسيت لو ذنوب فيني تروعي رقيق احساس ولا الماس منه غار بالثمان كريم في شعوره سجاهي ما قطع جوعي تعال وسط صدري وبدد وحشة الوجدان وإذا حسيت بالغربة سلّرت بضضعي تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاع انسان سوى اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروعي بخيل بالوصل للي تجرع منة الحرمان تقبلت الكرم بس البخر ماهو من طبوعي قبل كانت مشاعر داخلي يهضمها الكتمان على صدفة فجر في حشاي وتوقد شموعي هلا يا وردة في خاطري ما ضمها البستان اسجح يا لكن لو ذكرتك ضاعت سنوعي فعلى اسكد وسط صدري يبدد وحشة الوجدان وإذا حسيت بالغرائز تسلى رتب ضروعي تعال سكين مصدرين ما تمتع في دفاع الإنسان سوى اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي هل يلولو المكنون في المحار يا المرجان هلا يا سري سجت الخيال وسبت فزوعي تعال اسكن وسط صدري وبدد وحشة الوجدان واذا حسيت بالغربه تسللت بضلوعي تعال اسكن بصدر ما تمتع في دفاع انسان سول اللي من عرفت حبهم بالقلب مشروعي تعال سكن وسط صدري وبدد وحشه الوجدة واذا حسيت بالغربة تسللت بضلوعي بضروعي، سكن بصدر ما تمتع في دفاه انسى سوى اللي من عرفت وحبهم بالقلب مشروعي